أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم سبح السماء له الله ما في ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م ما ظننتم أ ن يخرجوا ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل うん。<No. S 2> no. ذ ل ك ب أ ن ه م ش ل ا س ما قطعتم فما أ و ج ب ت م عليهم you、mm -hmm. ي ب ه ا ت و ر محمد ا ت ب ا ل ل ه What am I? لفضيله ا ل و ر محمد ا ت ب ا ل ل ه م ف ي ل ه الدكتور م ح ن د راتب ا ل ن ا ل س ولا تجعل ف َ ل َ م ْ تر َ الى الذين ََِّ نافقوا َ ي َ ك ُ و ل و ن َ لاخوانهم َُِِِ الذين ََِّ كفروا ََُ ولئن قتلوا ل ا l e t g e n i you. ف ض ل ه ل د ك ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل س سبحوا جميعا وقلوبهم ستابا لفضيله ا ل ب ك ت و محمد ا ت ن ا يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وانتوا ظلم نفس ما قدمت قد لغد لغد واتقى الله إن Yeah. yeah. l e a a ل ف ض ي ل ا ل د ك ر م ح ا ب ا ل ن ا ب OOF 「すばらしい」 Thank you, Thank you. s u b h a s h you、yeah.